اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن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 ورب الأرضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أَهْلِهَا وشر ما فيها الرجوع من السفر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 رمي الجمار كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاه الذبح ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وقال بسم الله والله أكبر البيت واللباس دخول البيت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 وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا أذكار النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه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 بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا قال النبي صلى الله عليه وسلم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 لا حول ولا قوة إلا بالله الاستغفار والتوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني استغفر الله في اليوم مئة مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة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 قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسه بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها وجوب صلاة الجماعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد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 أبر البر أي يصل الرجل ودأ بيه صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ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 وقتلنا لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتفي الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب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 من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة آداب الانتعال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتع لأحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال قال النبي صلى الله عليه وسلم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 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال آداب الأكل والشرب آداب الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك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 ما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط إن اجتهاه أكل وإن كرهه ترك أداة الشرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب قال النبي صلى الله عليه وسلم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 تحريم احتقار المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أي يحقر أخاه المسلم التناجي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه تحريم المعازف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 من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب الصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم